بسم الله الرحمن الرحيم آيات السورة مباركة إسراء صفحية ديفيستونا ودوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْهُ وَمَا أَرْسَلْنَاهُ جدا. الله الله ما شاء الله Surah Only قل ادعوا الله I What? الله وتعالى ما شاء الله الله اكبر الله اكبر فَأَنْ وَالَّذِي قَدْ تَرَفَ هَذَا WALL can be الوكل، القوي المتيح، الوالي العامي، المفس المبدع المعين، المحي الحي Allah يا نضياء ذكر الهادي في كل الأبطار وسر النور يغشى بلادي في أجمل أنواع يا مرسالا بالقرآن يا مولى لقاها على هداك تسير خطاها عم نضياء ذكر الهادي في كل بلادي في أجمل أنواع يا مرسلا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير فرطانا قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآن وسر الإبلاب إلى الدنيا في كل زمان زمان ما ونيت ولا في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير باياني عم ضياء ذكر الهادي في كل الأرض وسر النور يخشى بلادي في أجمل أنواع يا مرسالا بالقران ماذا يقول المادحون وما عسى ان يجمع Do you موق قابت نشرو فقلب فكم بالخلق والخلق من mm وبحر الحكم أيا مولا لله شهد البصر لله نزل السور لله سجد المشعود فهو النور Pode, pode.